وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَابِينَ ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبعة على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإني يقولون تسمع لقولهم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 أَيَجِبُ أَنَسْتَغْفِرَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُ يَقُولُ عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَازِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَئِن رجعنا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 117. وقبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب له لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن آخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون.